أعوه الله إلى الشيطان العديم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم аю <ss> <hating and> <mother> الرغم اننا افعلت طيبه عدنا جزين ما كانوا يعملوا فلنحي أنه حياة طيبة ولنجد أن نولو أجوه بأحسن ما كان مَن نَامَ عَمِلَ فَانَ الصَّنُورَ فَلَا نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ All right. higher الشيطان الله الرحمن الرحيم multimass <coughs> dość of the Well, wow. All uh right. -huh. What's that? հով հով հով հով لا دين للشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وَنَشُ نُوُ نُوُ وَقْتُهُ وَلُبُ بَنِ الشَّدِ بِعُ نَمُرُ действий <laughs> Mo بل انتم من هذه اجئكم يَوْمَ يَقُولُ الْإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِنْدَنَا يَجْرِي وَأَذِنَ اللَّهُ لِكَلِمَةٍ بِالْهُدَى نُورِ يَهْدِي نجل معناتك به قبل أن تقوم